بسم الله الرحمن الرحيم وان الناس عدوهم وان المشقوه نشم والسابحات سبحا فسابقت فوقا فالمدبرات امر اذا مدور في واد فتدفعها واد فإنما هي زجرة واحدة فإله بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوا إذ هم فَقُلْ إلى إِنَّ لَكَ إِلَٰهًا ۖ أَن تَذَكَّرَ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَىٰهُ الْآيَةَ أَنُرَا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ بناها رفع سمكها فسواها وأرقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الانس ناما سعى وبرئ الجن لمن يرى ولا النفس على الهوى فإن هي المغوى فآلتنا بي وانا من نفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى <تصفيق> يسالون عن الساعات ايان هم سان في ما Yes. Yeah.